الفعل مكلف به ثم تكلمنا على الحاكم الذي هو الله عز وجل ولم يبقى معنا إلا الأمر الرابع وهو المحكوم عليه وهو المكلف الذي تعلق حكم الشارع بفعله المكلف هذا هو عليه فحاصل هذا الباب باب الأحكام الباب الأول من أصول الفقه باب الأحكام أن هناك حاكم وهو الله عز وجل هذا الحاكم حكم بأحكام حكم بأحكام هذه الأحكام تكليفية وضعية فمثلا هذا الحاكم الذي والله سبحانه وتعالى حكم بوجوب صيام رمضان بفرضية صيام رمضان إذا دخل هذا الشهر إذا عندنا حاكم وعندنا حكم الحكم وعندنا الذي والصيام الذي والصيام وعندنا محكوم به الذي هو وجوب الصيام وعندنا محكوم عليه الذي هو المكلف أربع أمور الحكم الله عز وجل حكم بحكم معين حكم بالنهي عن الزنا درجة هذا النهي التحريم المحكوم به التحريم المحكوم عليه الذي هو المكلف ولم يبق معنى في هذه الأبواب أو في هذه المباحث إلا مبحث المحكوم عليه وهو المكلف أي الذي تعلق به حكم الشارع حكم, الشارع حكم الله عز وجل والمكلف هذا حتى يكلف لا بد أن يتتوفر فيه جملة من من الشروط شروط صحة التكليف الراجعة للمكلف لا بد أن هذا المكلف حتى يحكم عليه بوجوب الصلاة ويحكم عليه بتحريم الزنا ويحكم عليه مثلا بكرهه الأكل من وسط الطبق ويحكم عليه بكراهه النفخ في الطعام ويحكم عليه بوجوب الحج إذا استطاع ويحكم عليه بوجوب الزكاة هذا الذي يحكم عليه بهذه الأمور. من قبل الله عز وجل من قبل حاكم لا بد أن تتوفر فيه شروط من هذه الشروط العقل البلوغ الفهم لخطاب الشارع ثلاث شروط العقل البلوغ الفهم لخطاب الشارع وسمت شروط أخرى ذكرى علماء الأصول ولكن يعني لا من نذكرها مثلا الحياة يقولون أن الحياة شرط للتكليف يعني حتى يكلف الإنسان لا بد أن يكون حيا ويقولون لا بد أن يكون السقلين من الإنس والجن فالحيوانات غير مكلفة نعم ولكن هذه الشروط المهمة الهامة في الأمر العقل البلوغ الفهم لخطاب العقل هذه الشروط لا بد أن تتوفر في المكلف الذي تعلق به خطاب الذي تعلق به حكم الشارع أما المكلف به من وجوب وندب ومن وجوب الصلاه وتحريم الزنا فالفعل تكلمنا عن شروطه قبل ذلك قلنا لابد ان يكون معلوم للمكلف لابد ان يكون في استطاعته إلى الى لابد ان يكون في قدرته إلى غير ذلك من الشروط التي ذكرت في اللقاء الماضي أما الشرط الأول من شروط صحة التكليف الراجع للمكلف يعني التي لا بد أن تتوفر في المكلف وهو العقل هذا الشرط العقل أيها الإخوة هو آلة التمييز هو آلة التمييز والإدراك واشتراط العقل في التكليف لا خلاف عليه بين العلماء إذ لا معنى لتكليف من لا يفهم الخطاب الذي لا يفهم الخطاب لا معنى لتكليفي بأي شيء ولذلك قال الزركشي رحمه الله تعالى في البحر المحيط المجنون ليس بمكلف المجنون ليس بمكلف بالإجماع المجنون ليس بمكلف بالإجماع ويستحيل تكليفه يستحيل تكليف المجنون لأنه لا يعقل الأمر والنهي يبقى نقل الزركشي وغير الزركشي الإجماع على أن المجنون ليس بمكلف الدليل من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجه أحمد في مسنده من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن سلاسة رفع القلم عن سلاسة المجنون عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم هؤلاء رفع عنهم التكليف رفع عنهم التكليف أثناء هذه الأمور فرفع, فرفع عن المجنون وعن النائم وعن الصبي حتى يحتلم يبقى الشرط الأول من شروط صحة التكليف الرجعة للمكلف العقل قال الشوكاني في إرشاد الفحول فتقرر, فتقرر أن المجنون غير مكلف وكذلك الصبي الذي لم يميز الذي لم يميز وكذلك الصبي الذي لم يميز لانهما لا يفهمان لا يفهمان خطاب التكليف على الوجه المعتبر يبقى صار معنا الان ان المجنون والصبي الغير مميز غير ليس بمكلفين من شروط صحة التكليف العقل الشرط الثاني البلوغ الشرط الثاني من شروط صحة التكليف الراجعة للمكلف البلوغ البلوغ لغة الوصول في اللغة الوصول يقال بلغ الشيء يبلغ بلوغا وبلاغا وصل يعني معنى كلمة بلوغ وصل ولذلك يقول يقال بلغ الإنسان المنزل يعني وصل إلى المنزل وانتهى إليه وبلغ الصبي يعني احتلم وأدرك وقت التكليف وأدرك وقت التكليف وكذلك يقول بلغت الفتاة هذا تعريف البلوغ في اللغة الوصول أما في الاصطلاح فهو انتهاء حد الصغر انتهاء حد الصغر انتهاء حد الصغر في من؟ في الإنسان انتهاء حد الصغر في الإنسان ليكون أهلا للتكليف ليكون أهلاً للتكليف الشرعي أو للتكاليف الشرعية يبقى ببساطة بش بسهولة ويسر أن تعريف التكليف هو انتهاء حد الصغر بالنسبة للإنسان بخصوص الإنسان انتهاء حد الصغر في الإنسان ليكون أهلاً للتكاليف الشرعية أعرف مرة ثانية هو انتهاء حد الصغر انتهاءه حد الصغر للإنسان ليكون أهلاً للتكاليف الشرعية. من الأدلة على ذلك على أن على أن الذي لم يحتلم غير مكلف، الذي لم يصل إلى درجة البلوغ، طبعا للبلوغ علامات ظاهرة للبلوغ علامات ظاهرة معروفة، منها ما هو مشترك بين الذكور والإناث، ومنها ما هو خاص بأحدهما. أما المشترك بين الزكور والإناث فالاحتلام والإنبات هذا مشترك عند البناء الإناث وعند الذكور الاحتلام والإنبات أما ما تختص به الأنثى فهو الحيض والحمل الحيض والحمل هذا العلامات الظاهرة للبلو من أدلة هذا الشرط ما هو الدليل على أن المحتال الصبي الذي لم يحتلم أو الصبي الذي لم يبلغ أو الفتاة غير مكلف مدل على ذلك الدليل قال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأزنوا كما استأزن الذين من قبلهم النور قال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأزنوا كما استأزن الذين من قبلهم فجعل الشارع البلوغ موجبا للاستئذان موجبا كلف أن يستأذن ما دام وصل إلى هذا الم... ما دام وصل إلى هذا الأمر وفي حديث علي بن أبي طالب الذي هو في المسند وعن الصبية حتى يحتلم صار معنا الآن من أدلة شر... من على أن البلوغ شرط في صحة التكليف آية النور حديث علي بن أبي طالب كذلك نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك فقال واجمع على أن الفرائد والأحكام تجب على المحتلم العاقل تجب على المحتلم العاقل وكذلك نقل هذا الإجماع الحافظ ابن حجر في الفتح فقال أجمع, أجمع أهل العلم على أن الاحتلام من الرجال والنساء يلزم به يلزم به العبادات يلزم به العبادات والأحكام. يعني هذا من هذا نقل الإجماع على ذلك ابن المنزل والحافظ ابن حجر. نلخص نقول أن من شروط صحة التكليف الرجع للمكلف الإنسان سواء كان ذكر أو أنثى الشرط الأول العقل الدليل حديث علي بن أبي طالب وفيه رفع القلم عن سلاسة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق ونقل الإجماع على ذلك الزركشي والشوكاني الشرط الثاني البلوغ وقلنا الدليل آية النور قال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم وكذلك في حديث علي والصبي حتى يحتلم ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر والحافظ ابن حجر الشرط الثالث من شروط صحة التكليف الراجعه للمكلف الفهم لخطاب الشارع الفهم لخطاب الشارع أن يفهم الخطاب أن يفهم الخطاب دليل ذلك ما اخرجه أحمد في المسند من حديث الأسود بن سريع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة يحتجون يوم القيامة رجل أصم ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في الفترة. فأما الأصم فأما الأصم فيقول يا رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا وأما الأحمق فيقول ربي قد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر مجنون. وأما الهرم الشيخ الكبير فيقول رب لقد جاء الإسلام وما أعقل ما الذي جاء به وأما الذي مات في الفترة فيقول أي ربي ما أتني من رسول فيأخذوا أي الله عز وجل فيأخذوا ما ويسيقهم ليطيعوا يعني يقول, يقول الله عز وجل لهم أمرتكم بشيء تطيعون فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار اختبار قال فوالذي نفسي بيده لو دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما فهذا الحديث كما يقول أبو محمد بن حزم في الإحكام يقول فهذا الحديث برهان على أن العاجز عن فهم التكاليف الشرعية لزوال العقل أو نقصه أو عدم بلوغ الحلم لا يصح أن يكون مكلفا لا يصح أن يكون مكلفا يبقى إذن نلخص ما ذكرنا في هيئة سؤال سؤال سين اذكر شروط صحة التكليف الراجعه للمكلف الجواب الشروط ثلاثة العقل البلوغ الفهم لخطاب الشارع اذكر الأدلة على ذلك أما العقل فالأدلة على أن العقل من شروط صحة التكليف حديث علي بن أبي طالب وفيه رفع القلم عن سلاسة عن المجنون المغلوب على عقله والإجماع, أيضاً على ما والإجماع الذي نقله الزركشي والشوكاني أما الأدلة على أن الاحتلام شرط في صحة التكليف فقوله فقو فآية سورة النور قال تعالى وإذا بلغ الأطفال وإذا بلغ قال تعالى وإذا بلغ الأطفال من قوم الحلبه كما استازن الذين من قبلهم وقوله صلى الله عليه وسلم والصبي حتى يحتلم ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر والحافظ ابن حجر اما الشرط الثالث فهو فهم الخطاب الشارع فهو حديث الأسود ابن سريع بهذا نكون قد انتهينا من أبواب الحكم وقلنا نذكر نقول أن هذا المبحث اشتمل على أمور على أمور أربعة, أربعة الأمر الأول الحكم التكليفي الحكم الحكم ينقسم إلى حكم وضيء وحكم تكليفي ثم الحاكم الذي والله عز وجل ثم المحكوم به ثم المحكوم عليه وبهذا ننتهي من هذا الكتاب ونبدأ من هذا الباب ونبدأ بعون الله تعالى في المرة القادمة في أبواب أدلة الأحكام أدلة الأحكام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك